جيب دماغهم ايه على طول بص النار بتعمل ايه بتسيح الحديد ازاي امه للنار دي لما هتبقى فيها ابدان واجساد ودم ولحم هتبقى عامله ازاي فاخذ عبد الله ينظر الى حديده في النار فنظر اليها الربيع فتمايل فسقط الربيع شافها راح اغمى عليه ساعتها فمضى عبد الله عبد الله بن مسعود رحمه ماشي الله يعني عبد الله بن مسعود الكلام ده ما أصرش فيه والربيع هو الاخشع لله من ابن مسعود فبيقول فمضى عبد الله حتى أتينا على أتون على شاطئ الفرات على شاطئ الفرات ناس مشعلين حطبوا نار فلما رأى عبد الله النار تلتهب قرأ هذه الآية إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا النهار تبقى بعيد وأول ما تقترب من المشهد مشهد سراط إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا مش بنقول يوم الفزع الأكبر، صوت يفزع، صوت النار، وهي تنادي هل من مزيد. فلما قرأ عبد الله بن مسعود الآية صعق الربيع، فاحتملناه فجئنا به إلى أهله، قال ثم رابطه إلى المغرب فلم يفق. فر...